بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا اللي يرو أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا اللي يرو أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا أعمالهم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 وما يعمَل مثقال ذروة شرّي يره وما يعمَل مثقال ذروة شرّي يره